صاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغلي لكل امرئ منهم يومئذ شان يغلي وجوههم يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ إذ عليها ووجوه ضاحكة ضاحكة ووجوه يومئذ ووجوه عليها غبرة عليها غبرة عليها غبرة ترهاقها هم الكفرة أولئك هم الكفرة الفجرة ووجوههم يومئذ عليها غبر ووجوه أئذى عليها غضرا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجار.